موقع فضيلة الشيخ عبد المحسن الأحمد يقدم ما في نب قال الله والله أصدق القائلين جل جلاله ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أموات والله يقول الآية انتهت هنا والصورة انتهت هنا أنك تعلم أنه, أنه ما هو ميت الله مدام قال مم ميت مم ميت بس وين هالحين لكن الله يقول بل مش عكس الموت عكس الموت حياة طيب ليش الله سبحانه وتعالى يؤكد القضية؟ بل احياء ولكن ولكن ايش لا تشعر لا تشعرون مش قاعد اخذ صوره رميتها في تويتر وشوفوا هذا عايش احسن مني ومنك قال الله ولا تحسب الذين قتلو في سبيل الله. فحل كلمة سبيل الله يؤكدها الله دائما فلا تقاتل أحداً من أجل الأرض. الأرض هذه خلقت وسوف يدكها الله دكن إذا زلزلت الأرض وتمحى هذه الأرض كلها. لا تقاتل على شيء يفنى. ولا أحد يبقى إلا الله. ولا أحد قادر أن يسعدك إلا الله. الله عظيم سبحانه وتعالى قادر أن يسعدك وأنت ميت أسم من اللي عايشين يسوسخون عليك. كم من الآن بيب من من من ما عليه وهو يتنعم. تعال لنأخذ كلامنا من عندنا ما ما عندنا تحليل عندنا كلام صدق. الله يقول ولا تحسب الذين قتلو في سبيل الله أمواتا وينهم يا رب بل أحياء شوفوا الكلمة اللي بعدها هذه أقسم بالله تجعل الأعناق تشرأب تقول يا رب أقبضنا يا شهداء يا أخي هذه مهم شهادة الدكتوراه ولا هي تكون بروفيسور ولا أستاذ ولا, ولا ملك هذه, أش... هذه الحين انتقل هو إلى مكان موضوع الصوت فيه خير من المملكة من سوريا من دول العربية خير من الدنيا وما فيها هذا موضوع الصوت أجل كيف اليوراه قال الله بل أحياء شوف الشرف طيب وينهم يا رب عند من اثنين اخوان واحد قتل والثاني عاش هذا راح عند اهله وهذا راح عند ربهم ربه وشتان بين جواره وجواره لكن لو قلنا راح عشان كده هذه القضايا الإيمانية هي اللي اليهود نصارى يتمنى أن تقرح القرآن وبدون ما تفهم يا أخي الله سبحانه وتعالى لما قال جل في علاه عن قضية الصلاة قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى حتى تطول صوتك؟ حتى تقول؟ لا لا مو حتى تقول حتى تعلموا ما تقولون أنا باك لا لا قرأت هالآية وروحت شفت شهيد لما تقول مساكين تقول يا رب يا رب أسألك الشهادة الشيخ عبد المحسن لنا حقيقة ما أود أن الكلام كل جميل وأحببت أن أترك لك المجال لتبين هذه الفكرة للناس الآن فهمنا أهمية القرآن وتنزيل ما في هذا القرآن على أحداث الواقع وأن ما نزل هذا القرآن لأن نعمل به ونطبقه سنة. الآن لعل سائل يسأل ويقول منذ أن بدأت الأزمة هذه ومنذ أن بدأت هذه المجازر ومنذ أن بدأت هذه الثورة ونحن نرى هذه الأزمة تشتد شيئا فشيئا بل أصبحت الآن الأعداد بالمئات أصبح التقتيل والهدم والتمزيق كيف نوجه هؤلاء وهؤلاء المتسائلين إلى ما في كتاب الله أحسنت أنا إن شاء الله أجيب على هذا السؤال إن أذنت لي أن أكمل آية السابقة الله لك قال الله عز وجل إيش تفسيتهم؟ نفسيتهم هؤلاء يا ربي اللي قلت الآن مدام قلت بل أحياء إذن والله هم أحياء رضي الناس لما مرضوا رضي أنه يصير لا كل ما رضي هو أراد أن يقتله فعاش ذاك لكن حياة ما يب حياة عندك حياة عند رب العالمين قال بل أحياء عند ربهم يرزقون إيش بيرزقه أعظم ملك في الأرض إيش بيرزقه بيعطيه غدا وعشا من وين من نبات الأرض الله يقول يرزقون عند الله يا أخي من أعظم ملك بكرمك هؤلاء المساكين اللي يخلقوا من طين وبيروحون في مكان في في التراب لا اللي بيعطيك ياه مالك الملك سبحانه اللي أعطاهم الملك هو الذي يقول أنك أن هذا عندي والله العظيم يا شيخ عني الحروف يعني أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا بل احياء عند ربي يرزقون شوف التفصيل طيب يا ربي وش نفسيته فريحين تبكي عليه هو فرحان الله فرحين بايش فريحين بما ايش بما آتاهم الله بما آتاهم الله من فضله يا أخي واحد حي وسعيد وفرحان تبكي عليه ابكي على نفسك وابكي على نفسي النفسية هذه لو كانت عندنا أقسم بالله أن يزلزل لكنهم قالوا ولغوا فيه لعلكم تغلبون مستحيل تغلب واحد جاي وعارف أني قل هل تربصون بنا إلا أحد الحسنين أنا ما عندي إلني أقاتلك وأنتصر أو يأخذني ربي عنده والشهادة فأنا في قضية ومهمة يا كسبان يا كسبان والثانية الأعظم من الأولى لأني اليوم فرق بين أنا أجاهد وأنتصر وأعيش عشرين سنة عند أهلي وفرق بين أموت اليوم وأروح عند ربي وإذا قال الله فرحين فرحين يعني إحنا اليوم فرحنا من قال فرحين بما آتاهم يعني إذا قال الله فرحين لا عاد تسأل عن فرحهم غاية الفرح لا عاد تسأل يعني أصلاً إحنا ما تدرك أصلاً ما دركنا لا نشعر أنهم حياء فكيف ندرك يعني يا جماعة قال الله سبحانه وتفصر هذا القرآن تفصيل قال فريحين بما آتاهم الله من فضله طب هم سعيدين وش يسوون وش اللي يعد هذا ويستبشرون مقطع نص مقطوع يا يستبشر والله قال ربي يستبشر يستبشر لا تشعر أنت انظر للجثث أنت مالك علاقة هذه هذه حياتهم ونفسيتهم ترضى ترضى ما ترى بسلامتك ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلف قتل وراء أعوان من الجيش الأبطال المجاهدين في سبيل الله جنود الله سبحانه وتعالى في أرضه يقولون هذول يبكون على ذولي وذولي يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وراجع قال الله يستبشرون مرة ثانية يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين تكتبي ضمان زي كذا تعال شوف لي ملك الملوك الأرض يقول لك أنا اضمن لك جاء قاتل في سبيل الدولة ولا قاتل في سبيل الجند يا جماعة لسبيل. قالوا في ناس ماتوا لسبيلك احنا فدائيين وفلان وفدائيين فلان و يفدون القذافي الذي عليه من الله ما يستحق سوريا و... شبيحة سوريا الآن يقتلون العيادة بالله في, في, في سبيل بشار الله أكبر هذا, هذا السؤال مفصل في القرآن قال الله عز وجل يمسسكم قرح تخافوا ترتعب ترهم يخافون ويرتعبون فقد مس القوم قرح مثلك وتلك الأيام نداولها بين الناس كل هذا البلاء حتى ينظف الصف طيب نألم نعم إن تكونوا شوف القرآن إن تكونوا تألمون دخلت الحرب وقاتلت وقاومت هالجيش الغادر الظالم ثم جرحت يدك وقطعت فوالله عندهم من جرحت يده وقطعت لكن شوف التفصيل إِنْ تكونوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يألمون كما تألمون. طيب وش اللي يخليني أنا أدخل بنفسية تكسر الجبل قال وَتَرَجُونَ هم يشير جونش بيعطيهم بشار اللي ماتوا هذا اللي ماتوا في السبيل اش بيعطيهم رواتو الحين ماتوا لا يعطيهم لا رواتو ولا شيء الحين الآن بيني لرب العالمين قال الله إن تكونوا شوفوا الضمانات اللي مع رب العالمين ضمانات ما هي ضمانات واحد يموت ضمانات واحد ما يعلم ضمانات العلي القدير جل جلاله قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وش الفرق وترجون من الله ما لا يرجون هذه كلام يا جماعة والله تخليني يا أخي أدخل حتى يا أخي لو تقول لي أعرض عليك درع قلت لك والله أنا أبغى قال الأعرابي لما أسلم سمع الآيات في القرآن الجن قال هذه أنا لي أنا أنا أصير جالس وقطوف لي تدنوا عندي أنا أجلس في جنة عرضها السماوات الأرض لما أشاء فيها بعدها الحياة اللي فيها يوم فرح ويوم تعاسى والله يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم ذهب يرعى في غنمة جاء منادي الجيش قاتلوا ثم غنم, المسلم غنم المسلمون فسألهم غوام فلان هذا حق فلان مسلم له غنيمة فنادوه عند غنم جاء لبيك يا رسول الله قال أخذ هذا قال ما هذا قال هذا حقك من غنيمة قال ما على هذا عاهدتك يا رسول الله أنا ما أسلمت عشان أخذها به أنا معاهدك أبغى أقعد في قصر تجري من تحتي الأنهار أما هذه بها يا رسول الله ما على هذا عاهدك وإنما عاهدتك على سهم أن أقاتل معك في سبيل الله شوفوا ضوح الهدف أن أقاتل معك في سبيل الله ثم ألقى العدو مقبلا غير مدبر ثم يأتيني سهم الغرب فيدخل من هنا وشوف قاعد يعيش الآن بغاية الوعد اللي هنا له ويخرج من هنا فأقتل في سبيل الله فأدخل الجنة التي وعدت قال النبي عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدق قام ونادى ومنادى الجهاد رجب ما جاي عند الإعلام ولا جاي يتكلم أنا بيني وبين رب العالمين فجاءه سهم غرب وهو مقبل غير مدبر جاء سهم غرب دخل في عنقه من هنا وخرج من هنا في, في النحر شافع النبي عليه الصلاة والسلام فيبغى يعطي درس للصحابة كلهم قال أهوه هذا اللي قبل شوي وقال أنا ما عهدتك عشان كذا وخلّى حقتنا عندنا ما أخذها قالوا هو يا رسول الله فحمله النبي عليه الصلاة والسلام بين ذي قال اللهم إنه ما شهيدا وإني على ذلك شهيد إذا قامت القيامة سيأتي فلان ويأتي اللهم اجعلنا يا رب اللهم اجعلنا من الشهداء في سبيلك يا رب العالمين يأتي الناس كلهم حفاة عورة ويأتي المجروح قال النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي المكلوم مجروح وهذا مكلوم قال تثعب الدماء اللون لون دم والريح ريح مسك شرف قدام الناس نعم أنا اللي بكيتوا عليه في الشاشات وأرسلت صوري في التويتر أنا هذا هو الشرف تشوفون المكان هذا المنطن العز أحبيبي الغالي عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول وتوكل الله أكبر وتوكل على الحي طب في أحياء كثير قال وتوكل على الحي الذي لا يموت فيسقط كل الناس ولا يبقى إلا الله لأن ما في أحد يتوفر فيه الشرط إلا الله كل شيء هالك إلا وجهه أرجع حبيب الغالي لسؤالك اشتد البلاء نعم يحصل البلاء على المؤمنين ولا على الناس كلهم يحصل على الناس كلهم ولكن المؤمنين الله أكبرك شو رائع نفصلها في قرآن ألف لاميم أحسب الناس إذا أنت من الناس هذه العائلة لك أحسب الناس أن يتركوا يقول ما بترك مدام قال ما بتترك بفعل سبحان لم يتركنا قال <تصفيق> أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم يقول الله ما مشى على الأرض الله أحد وقال مؤمن إلا فتنته طيب ليه يا رب ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا الكاذبين. قلت مؤمن والله سيختبرك الله عز وجل. وكل ما سقط الاختبار هذا عشان إيش يثبت أهل الإيمان؟ لأن إيه عشنا سنين كثيرة مخدوعين في حزب اللات. في ناس من أجل السنة كانوا يمجدون نصر اللهت هذا يقولوا الوالله ما طلع اليهود اللّه هو الله ما اشترك ولا عاود اليهود ولا قدم التفاني والتضحيات لليهود اللّه هو هو حامل اليهود أصلا لأجل هذا بس, بس هذه الآية هل كانوا قلت لأحد قبل بصدقك؟ لا. ما بصدقك أحد كل الناس قلوا لا يا أخي والله طلعوا تكلموا وقال اليهود وبنحرقهم والله ما, تحرق, والله ما تحرق نملة صح. هؤلاء والله العظيم هم أجمل خلق الله طيب وشلون نكشفهم لو عشرين مليون محاضرة ألقينا، الناس مخدوعين عشنا مخدوعين فترة طويلة، فعشان الله سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، عشان الله سبحانه وتعالى يفصل الأمور، تأتي هذه البلاءات عشان هالمنافق يقول أنا معكم وأنا ناصر لله عز وجل، تعال بنخلي الله سبحانه وتعالى يضعف أهل الحق ويقوي أهل الباطل في الأمور المادية، حتى ما يبقى صف ما في ما في صف غبش. يا تروح هنا يا تروح هنا يا حسن نصر الله منت معه؟ لا أنا مع المسلمين أنا أحب الشعب السوري والإنسانية والوحدة الوطنية طيب بزلزلك أنا بزلزلك لين أطلعك على حقيقتك بخلي بشار ينتصر وإيران تتقوى يلا وين بتروح؟ على طول راح معهم إذا هذا الحين خلاص تصفية يا شيخ والله العظيم في نعم هذه نعم هذه منح ما هي محن طيب إيران اللي كان إذا طلع أحمد النجاج تتكلم أول والله في ناس سمعت من هذا السنة يقول هذا هذا الملك البطل هذا الرئيس البطل شوفوا شلون يتكلم وربعنا ما يتكلمون والله يا عظيم انك مخدوع بس هذا مستحيل تقنعه ما تقنعه فيأتي الله سبحانه وتعالى بهذه البلاء بلاءات ثم يسقط ناس مفتسرية العاطم الله ثبتنا يا رب العالمين مباشرة يعني هذا ما يبغى له زلزال هذا هذا مباشرة بس جمّنا ها معنا ولا معهم لا أنا معكم كيف أنتم هذول اللي متعبانين ما عندهم أحد ولا سلاح أنا معكم يعني الثروة هذه شيخ عبد المحسن الثروة هذه كانت فاضحة لا تحسبوه شر لك الله سبحانه وتعالى يقول ما كان الله وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه أنتوا وضعكم كذا الصف ملقبط وكلكم تحسبون أنكم مؤمنين لا والله لا طلع المؤمنين صدق قال حتى يمين زل خبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ما بي الله سبحانه بيكتب على الناس على وجوههم لا لا بخليهم تساقطون يتساقط الناس طيب في ناس باقي خايفين المسلمين انتصروا قالوا انتصروا ذي مضيعة الحين لا مع المسلمين ونحب الله ومع الله وننصر الله فهيش تد البلاء حتى يطلع الناس الثانية من اللي قال هذا الكلام الله سبحانه. الله سبحانه وتعالى يقول وكأنك ترى والله يا جماعة تجيني رسائل على تويتر وعلى أقول سبحانك يا يا يا إله الحق قال الله إذ جاءوكم من وين Ibja uncumya fauntikum tamar wa sawari waqada eftaswatminasema. Idja uncum fauntikum wamin asphalaminkum urtiala tu al-ram wa asliha al-ardu adab damar wamin asfalaminkum safan mutminishvi. Waid زاغت الأبصار، ما أدري أنا حين أنتظر قذيفة من السماء ولا أنتظر هالشبيحة اللي بيقصفون ولا هالدبابة اللي جاية ولا لغم تأتي ولا ناس ما أدري من فوق زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. آه. بالشدة الصفر. وإيش قال بعدها؟ وتظنون بالله يظنونه. يقول هنا بق أخرج الآن الصف. المشهد واحد. وتظنون بالله يظنون هنالك في الموقف هذا اللي فيه الزعزعة وبلغت القلوب الحناجر وهالدمار وهال الشامل والقصف في كل مكان والواحد ما يدري يروح يختبي وراء اي جدار قال الله هنالك ابتلى المؤمنون طب البلاء واقع على الناس كلهم ليش يقول المؤمنون المؤمنون يبتلى وثابت أما هذا ما يبتلى هذا قال لك كلمتين اه ترجيك ليش شبيح أنا معكم فما يبغى له قال هنالك ابت لي المؤمنون بس باقي في الصف كم كم عنصر ما هو ما هو نظيف هذا لو انقلبت الدعوة قال أنا معكم شارك معكم وهو اصلا من افجر خلق الله واعوذ بالله قال هنالك ابت لي المؤمنون وزلزلوا زلزل أحداث عجيبة تتسقط تخيل يا شيخ أنت عندك الآن ناس ماسكهم وتقول اللي بيمسك يفوز في جائزة ثم تتحركها شوي ما طاحوا تحركها أكثر ما طاحوا تحركها أكثر ما طاحوا تحركها بأقوى ما عندك حتى لا يثبت إلا اللي متمسك صدق ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا زلزال شديد هناك يوم صارت اللي متمسكين باقي وهم منافقين يطيحون الحجث نفسه الزلزال وحده ويعني تخيل هؤلاء أصلا من أول أقوية فوقهم وأسفل منهم ومحيطين فيهم وفوق هذا يبتلى ويزلزل ويبدأ الصف اللي من داخل يتكلم إذ يقول المنافقون والذين وين في قلوبهم طب وشون ما أدري أن أشوف حاس النصر الله هذا ما أدري إيش في قلبه كان يقول كلام زين لا لا الآن بخليه يتكلم إذ يقول أبقى أطلع الصف واضح ما بخليك تسمع من شيخ قال لك محاضرة ترى هذا كذاب لا لا لا بخلي ذاك ويقول يتكلم بخليه يقول الكلام اللي في حمص هذا كله فبركه وكذب خلي كل الناس تسمع إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض إيش ما وعدنا الله كلام كله كذب هذا تنتصرون وتفوزون وأنتوا ما لا لا لا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا نفس المشهد اللي صاير ما تغير أقول الله عز وجل عن أقوام ثبتوا قليل الله ما يبغى كثرة ترى الله عشان ينصر ما يحتاج كثرتك أصلا ينزل الملائكة من السماء لكن لكن لابد ما ينتصر إلا حتى ينظف الصلاة قال الله إِذْ يَقُولُوا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ رأى وهم تزلزلين رأوا كل شيء وهم تزلزلين وثابتين ومع ثبات قالوا, قالوا قالوا هذا اللي نشوفه اليوم من بعض أو كثير من من أخواننا في الجيش الحر ومن الناس اللي يتكلم أول ما يتكلم عن الله سبحانه وتعالى قال فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله هذا ما وعدنا الله ورسوله هو قال نبل ونك وهذا وهذا وهذا نحب واحد يقول لك بأختبرك وبعطيك اختبار صعب لما يجيك الاختبار الصعب تقول والله منه وشلون؟ هو قاربته هذا هو قائل لي بعطيك اختبار صعب ولله المثل الأعلى قال الله عز وجل قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله طيب مشككين انتم ولا شيء؟ وصدق الله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابه يعني هذا كان يعني يا جماعة لن ندخل الجنة كذا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم ما أخذوها باردا بردا مستهم البأساء والضراء كل واحدة أصعب اشتد البلاء والضراء وإيش وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب لأنهم يقولون وهم ما دون في الصف في ناس ما هو نظيفين فالصف ناس لو أن لو أنكم لو انقطعت المحنة الآن وقبض على بشار واسأل الله نجعله قريب لكن ما ندري وإيش الأحسن يا أخي ترى أحيانا ندعو نما ندري يا رب تولى أمرنا أنت اكتب لنا الخير فيما نأتي وندر الله سبحانه وتعالى ترى قادر بأعطيك على سبيل المثال وهذا دائما الله سبحانه وتعالى يعني يفعلها وفي القرآن واضحة لما يجي يجي فرعون ومعه جنده يذبحون الأطفال عند باب الشوارع يعني كذا يمسك الولد عندك مولود اليوم ايه تعالك طراسة قدام أمه ينقطع قلبها فتقطيع تقتيل قال يستضعف طائفة منهم يذبحوا أبنائهم وما يخلي ولا واحد يعني كم عدد القتلى على عز يولد ألف اليوم يقتلهم ألف زلزلزل من طبيعية قال الله عز وجل عن لما جاء وذبح أبناؤهم ويستحي نسائهم إنه كان من المفسدين لما جاء موسى عليه السلام وطلع مع ناس كثيرين ما كان يشك في إيمانهم موسى عليه السلام عنده اللي معه خرجوا من بني إسرائيل هذا أحسن ناس إيمان الله سبحانه وتعالى لا يتركني وإياه حتى يطلع اللي في قلبي وقلبك يطلعه مو مو بس كلام شك لا يطلع فالله قادر وموسى عليه السلام وقومه عند البحر قادر يأخذ فرعون قبل لا يطلع صح لا؟ قادر الله يخسف به في الطريق وقابل يخسف به منص الطريق لكن الله ما خسف به خلاه يقرب ودول هم مؤمنين صف نظيف مع موسى عليه السلام صح صحيح. هو يظنهم كلهم مؤمنين فيقترب أكثر في ناس ما هو ثقف الله عز وجل مع أنه تقول انطلعك يا أخي من قدام السحرة فاقترب حتى تراءا الجمعان يوم شافوا القضية جدش قالوا قالوا إن لمدركون ورطنا يموسى أودينا من قبل أن تأتينا بعد ما طيب لو أن البحر نجا وإذا كان كلهم كويسين بيطلون بالحق يقول لهم نلحقكم معك يا موسى وهم كلهم ب... فيوم انكشف الصف معطى في غبش أول كانوا كلهم ج... ج... مجموعة واحدة قال الله عز وجل قالوا ما وعدنا قال جل... إنا لمدركون طاحوا قال موسى كل إنما يا ربي سيهدين ننظف الصف خلاص الآن يتج النصر أضرب بعصاك البحر أنا بغرق هذا إنهم جند مغرقون ولا بشار ولا فرعون ولا من والطغات أقسم بالله لا يساوي عند رب العالمين نملة لكن نقول الحين أن هدف قضيتنا وشي قضيتنا أن نثبت على دين الله بخط واضح أنا أنصر دين الله سبحانه وتعالى شهر دمحسن المحسن على المقاطعة لعلنا ننتقل الآن حتى لا علينا الوقت من جانب المسلمين وما الله عنهم في القرآن إلى جانب الكفار الذي نراه اليوم تكالب الدول رأينا تأييد روسيا والصين ورفضهم لكل ما يدعو إلى معاقبة أو إدانة بشار كذلك من قبلها إيران وحزب الشيطان في لبنان نراهم الآن تكالبوا مع بعضهم وتتجمعوا على على ضرب المسلمين في سوريا كيف نوجه هذا من خلال الآنهم هم الله. واليهود مع بعض طرح. قال الله عز وجل لا تجدن أشد ناس عداوة للذين آمنوا اليهود ومن بعد والذين أشركوا اللي روحه يعبد واحد مع الله سبحانه وتعالى ويدعو مع الله أحد لا في قبر ولا يدعو مثل ما حسن نصر الله يمتك على إيران أقول له والله مثل الذين يدعون من دون الله كمثل عنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت والله العظيم أنك اتكأت على ركن هش وأنا أنصحك الآن أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الناس أرجع إلى ربك فلن ينفعك من هو تحت الأرض تدعوه ولن ينفعك نجاد ولا إيران ولا المعممين والله إن نصر الله قريب وسترون بإذن الله بأم يعينكم ونراه وهذا حق في كتاب الله لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركه. طيب واحد يقول يا أخي طيب كم من الناس كان ينظر لاجتماع مجلس الخوف هذا مو مجلس الأمن ينظر لمجلس الخوف هذا ويحترى حسب يرى روسيا ما يقولون شيء. وهم أنت متعلق بهؤلاء؟ أصلا الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينصرك نصرة نصرة حقيقية يقطع الأسباب من الناس. وهذا حصل مع كل الأنبياء وحصل مع كل الرسل وحصل هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى أشد البيان كيف؟ الله سبحانه وتعالى إذا أفرح إذا الله سبحانه وتعالى قطع أسباب البشر الأرضية المساكين هذولي عنك كم ناس كانوا متعلقين في روسيا والصين يقول الله عز وجل وتودون أن غير ذات الشوكة إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم تبغون أنتم اللي القافلة حقت أبو سفيان كم واحد وتقاتلونهم تنتصرون قال الله هذا مو نصر هذا كم تأخذون قافلة وتأخذون حقكم اللي أخذوه منكم في مكة هذا مو نصر طب مش قال الله سبحانه وتعالى قال <تصفيق> وتودون أن غير ذات الشوك تكون لكم نبغى الحين ننصر بس لا ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الله أكبر. إذا أنت تريد أمر ما حين تمرت بس لا الله عز وجل يقطع دابر هؤلاء الكافرين المجرمين الآن هم مخططين طبعا وصلوا إيران وشيعوا العراق ثم لبنان. والحين ماشيين في في سوريا حسب الله عندهم ترى هذا جيش جاهز يعني مع إيران ينتظر إشارة واحدة عشان يسم القائد الأعلى حقه الخامنئي هو وراءه فيبغون يصون سوريا ثم يدخلون فجاء بعد الله سبحانه وتعالى الله بهؤلاء الرجال وهؤلاء النساء الأفضاض اللي يقولون قف هنا والله ما تتجاوز مشروعك فلا عليهم كل أغراضهم فقال الله عز وجل في ذاك الموقف العصيب قال إذ تستغيثون ربكم بعض الناس الحين بتقول يقول بس للدعاء إذا ما تقدر على الدعاء هو أعظم شيء الدعاء الله سبحانه وتعالى هنا وش قال؟ قال إذ تستغيثون ربكم إيش بس شوفوا الوجهة وحده توحيد لله عز وجل أنا ما أدعو مع الله أحدا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وحده سبحانه فاستجاب لكم أني ممدكم بألف هذا الألف مو من مجلس الخوف كفار ويملون عليك أجندة عشان يساعدك فرنسا تكون بشروط شروط هذه حتى تتبع عملتهم شروطنا لا يقام دين الله وسنة وجماعة ما نبغى قاد الله فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين جيش وكتيبة جهزت في السماء لا. النبي عليه الصلاة والسلام ينظر يقول والله إني لاها هو جبريل معتجر بعمامة صفراء وبيده سيفه لا. جبريل لا ستمئة جناح في الصحيح في الصحيح عند حجة عائشة رضي الله عنها قالت إذا مد واحد جناحة قال سد الأفق يعني لو يضرب الأرض كذا انهارت الأرض كلها هذا مخلوق من مخلوقات ربي جل جلاله العلي الكبير سبحانه فجاء الملائكة مردفين واحد على واحد نزلت الكتيبة معهم قلوب المؤمنين قد تكون توجهت وين للملائكة, للملائكة. جبريل يا رسول الله معنا <تصفيق> انتهت وضعنا قال الله وما جعله الله إلا بشرا ما جعله الله ترى إلا بشرا وتطمئن به قلوبك طيب وش اللي أفهم يا رب ومن نصر إلا من عند الله لا يروح قلبك إن النصر جاء جاب جبريل مع أنهم شوف ما هو الجيش الأمني لا تعلق قلبك بأحد إذا أراد الله أن ينصرك اللهم كما علقتنا بقلوبنا بك وحدك فنصرنا وحدك قال الله عشان ما تدخل بقلوب الملائكة ولو معنى ملائكة لا لا معنى قال الله من نصر إلا من عند الله إذ يوحي ربك شوف سياق الآيات سأذكرها بالترتيب سأذكر العلامات اللي الآن نحتاجها وكل القرآن والله نحتاجه قال الله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم يعني لا تعلق بقلوب خلق ما يملكون إلا ما أمرهم الله فتوجهوا للي فوق الله يقول هؤلاء أنا, أنا معهم فلا تطمئن قلوبكم من غيري أني معكم ما هو وظيفتهم فثبتوا الذين آمنوا تثبيت في الصف المؤمنين سألقي أنا بخلي جيش غير الملائكة اللي انزلوا أبخلي جيش يغزوهم في من أعماقهم وخليهم انتفضوهم من داخل سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب طيب إذا أنا بنصرك الآن مفروض ما تولي الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب سبحان الله انتهت الحرب وقطعت ال الأهل الإيمان والملائكة قطعوا رؤوس الكفار قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان عشان لكذا جاء واحد من من الصحابة جايب معه واحد ماسكا قال يا رسول الله هذا كل واحد تقتل الغنم قال يا رسول الله هذا أنا قتلته أنا أنا أنا أنا فالتفت الكافر قال والله يا محمد إنا هذا الكاذب، قال يا رسول الله شبه قبل أنا، قال إذا فمن يقول النبي صلى قال والله ليس هذا هذا أقدر أكل عشرة مثله، قال وإنما أمسكني رجل معمم بعمامة بيضاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أسكت والله قد قيده لك الملك وعطاكيه. حتى قال منهم من قالوا في الحديث, في الحديث الصحيح لما قال إني أسمع فوق رأسي وأنا في على اثر بعض الكفار أسمع رجل يضرب خيل ويمشي قال ثم رأيت العنق قطار ومكان السيف اللي ماسك فيه سيف تيضطع فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنيان. انتهت الحرب وقتل وقطع دابر الكافرين. يقول الله عز وجل حتى يؤصل التوحيد في قلوب المؤمنين أنهم والله لا لا تقولوا والله ما جينا ألف حبيبي جاينا ثلاثة آلاف مسولمين بل إن تصبروا وتتقوا. قال الله بعد كل ها والرماح والرؤوس قال وفلا تقتلوا حتى معهم ملائكة. كلكم ما قتلتموه والله ما يمكن أحد من أحد إلا بإذن الله قال فلم تقتلوا رب قتلهم هذا قال ولكن الله قتلهم وما رميت أنت رميت لكن ما رميت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى حدد مكان السهم فوقعت له في مقتل وحدد ضربة السيف فوقعت في مقتل كل هذا عشان الله سبحانه ما يريدك تتعلق لا بمجلس أمن ومتى كان الكفار أصلا ينصروننا قال الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا لا لا, لا ما استكانوا الله يحب المحسنين والله يحب الصابرين والله يحب المحسنين قال بعدها الله سبحانه وتعالى قال وما كان قولهم وهذا يجسال الجيش الحر لكل من يسمعني الآن انظروا ماذا قالوا الذين نصرهم الله فقولوا مثلهم نصركم الله عز وجل وكل مسلم قال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا نتوب يا جماعة أن كل ذنوبنا اللي نسويها يوميا ونرسل على التويتر نصروا إخوانكم وحاطت لي صورة بنت حاطت لي صورتها بشعارها في تويتر أنت أول من يحتاج أن على شيطان نعم جزاك الله خير جزاك الله خير على حميتك وغيرتك لكن علمنا الله هنا في الآية ذي أن من أسباب تأخر النص ذنوبنا فهؤلاء الأفداد الأبطال وهو يقاتل وهو ينصر يقول قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا إذا ما ثبتنا والله ما نثبت. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إذا توحد هذا الكلام في جي... مع الجيش الحر وكل من يقاتل هو أن تمشي ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين قال الله فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب يا رب تجعلنا منهم والله يحب الصابرين وشكال بعدها مباشرة قال يا أيها الذين آمنوا لا تطيعوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين شوف هم يبغى الكافر ما يبغى تسمع الكلام ده لو سمعته ما بتطيع الكافر لكن خله الغوا فيه عشان يسمع كلام لا ترى عندنا بالناقش قضيتكم مجلس الامن ويلا ارفع انت يا روسيا بيدك لا والله قولوها والله ما تعلقنا لا بمجلسكم الخوف ولا مجلس الأمن الإسرائيلي هذا ولا غيره والله ما تعلقنا إلا بالواحد الأحد الذي نعلم حقيقة من هذا الكتاب أنه يبتلينا فيسقط من المنافقين من يسقط ويتخذ الله من الناس الشهداء وأسأل الله من الشهداء وتزلزل حتى ينظف الصف نعلم قل موتوا بغيظكم والله إن اتبعنا كتاب الله لا ينصرنا الله ماذا قال بعدها؟ قال سبحانه فتنقلبوا خاسرين الصاعقة اللي بعدها بل لله مولاكم سبحانه بل لله مولاكم وهو خير الناصرين اللهم انصرنا يا رب شوفوا الكلام وشوفوا الآيات إذا كل من تعلق بمجلس الأمن ستسقط إذا سقطوا ستخذل وتكسر مجاديفك لا تتعلق إلا بالله عز وجل لا نريد نصر من الكفار نحن نريد الآن والأحاديث في الشام أكبر يعني تعلم الآن ليش الله سبحانه وتعالى جعل الكفار برا في الهامش عشان ما يجي بكرة ينصر قلت أنا نصرت تعالى بشارك معك أنت من بتحط تحط رئيس مين وبيخدم منه بيتهاجمون الجولان ما يبغون هذا لكن الله عز وجل بل الله مولاكم وهو خير الناصرين هذه المحنة كشفت المسلمون على وجه الأرض وكشفت الكفار كشفت الناس كشفت كل مسلم من رؤساء دول، من وزراء، من أمراء، من مد... من جيش، من عمدة، من حتى أصر واحد يفهم. والله لا تسألن، لا يوم تتسألن يا رب العالمين الله أكبر. والله لا تسألن ولا أسألن. فو رب كذا أجمعين عما كانوا يعملون. يعني هذا الملك له دائرة كبيرة بسأل عنها، وأنه ياك على النصرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل واحد سيسأل عن منطقته هل نصر فيها دين الله ولا لا. القضية التي تربك هؤلاء وتنصرنا بإذن الله وتعجل بالنصر أن لا وما لنا قولوها يا جماعة وما لنا أن لا نتوكل على الله وما لنا أن لا نتوكل على الله يعني كيف ما تبغاني أتوكل عليه؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا علَّمني هو وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ أنه يحب الصابرين وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى فلينتو أنك طيب هذا كلام لنتوكل على الله أجل ما بنساعدكم إذا اسمع الآية اللي بعدها قال الله وقال الذين كفروا بشاع وربعه مجلس الأمن إيش قالوا وقال الذين كفروا عندهم خيارين قرار قرار فيه خياران فقط لا ثالث لهما إيش الخيارات المطروحة قال وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم خيار رقم واحد لنخرجنكم من أرضنا سموها أرضهم أو إيش الخيار الثاني أو لا تعودن في ملتنا ترضى بالاستعباد اللي ماشي عليك ها إيش بعدها في خيار ثالث لا لا أنكم من أرضنا أو لتعودون في ملتنا خذ الخيار الثالث اللي ما طرح على وجه الأرض قال فأوحى إليهم ربهم شوف الخيار اللي ما الله يحكم لا معقب لحكمه لكن الخيارات المطروحة من البشر تعاقب قال الله ما أعظم الله سبحانه فأوحى إليهم ربهم إيش الخيار لا نهلك النظالمين اللهم عجل بها يا رب العالمين إيش قال بعدها لا نهلك النظالمين إذا لن تخرجوا من أرضكم ولن تعودوا في ملتهم وسوف أخرجهم هم ولا نسكننكم الأرض هو اللي بطلع الأرض ميه حقت الأرض لله هو قال أرضنا أقول أنا من الأرض ولا نسكن أنكوم الأرض من بعد فعلها الله فعلها الله خرج موسى موسى مطرودا من مصر رجع ملك خرج إبراهيم رجع ملك أمة خرج محمد صلى الله عليه وسلم مطرودا من مكة فخرج رجع ملك فالله سبحانه هو اللي يحكم لا معقب الحكم قال الله بعدها ولا نسكن أنكوم من بعدهم ذلك لمن حدد الآن الله ناس الله يجعلني وياك منهم ذلك لمن خاف مقامه وأنا أقول لكل من أراد أن ينصر وش نسوي؟ خف مقام الله في خلوتك خف مقام الله وأنت تقدر على المعصية خف مقام الله وأنت نام عن الصلاة خف مقام الله وأنت عندك ما يضيب الله وجل في جوالك وفي جهازك خف من الله إذا خفت مقام الله والله سينصرك الله تقدر تسوي إنك ترى نقول نوبش نسوي تعال ورنا الطريق سو، قال فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم أختم الآية بس قال سبحانه ذلك لمن خاف مقام وخف وعيد واستفتح وخاب كل جبار نيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد اسمع يا من تبع بشار والله هذا هو مآلك هذا هو مآل الظلم واسمع أنت يا بشار ما دمت على وجه, الله على وجه الأرض فتب إلى الله سبحانه وتعالى وإلا والله لن ينفعك تطبيل المطبلين إن الله سبحانه هو الملك الحق الذي قال فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لن ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية وإن منكم إلا واردها إن أذنت لي حيو الغالي بقضية أسأل فيها يعني والمتأب تأمل في كتاب الله عز جل يجد عجباً الله سبحانه وتعالى ما سما شيء في القرآن بالفوز الكبير إلا شيء واحد ما هو هذا قرآن كله 30 جزء ما في إلا آية واحدة اللي فيها الفوز الكبير شيء سماه الله الفوز الكبير أصلا لو الله لو يقول أن فايز خلاص ولو ما يطيع الله ورسوله فقد فاز لكن فوز كبير ما قال الله في أي واحدة منهم في من محرقون جثث تتحرق يقول فوز كبير أقسم بربي لو أن هذا هذا الآية في قلوبنا والله العظيم ما نبكي استكانت إذا رأي نعم نبكي يعني رحمة وإلا والله نبكي على حالنا ها أنا إن شاء الله إنه شهيد في سبيل الله لكن أنا وياك وشون بنموت تخيل ناس كذا يأتبن ما ترجع عندينا كنا لا ذبنا في النار حتى الرضيع ما فيه هي رضيعة في النار شيخ الآن كلامه كله في القرآن وهو يحترق في النار يقول الله عز وجل ذلك ذلك هو الفوز الكبير الفوز الكبير محترق تخيل أن تقدر تهزم واحد وهو عارف إن هذا فوز كبير، والله ما تقدر تهزمه. طيب بالثانية فيها الفوز الكبير، قال الله سبحانه وتعالى، هل أدل على تجارة؟ تعال يا صاحب عندك بنك، يقول الله هل أدل على تجارة تنجيكم من عذاب عليم؟ وش التجارة هذه؟ تؤمنون بالله؟ واليوم الآخر إيش بعدها؟ تجاهدون في سبيل الله، ها؟ بعدها. بارك الله فيكم، بارككم خير ولكم كنتن تعلم. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم الجنة إنتم تحت النهار. وأخوات <تصفيق> تحبونها <تصفيق> ذلك. الفضل الكبير. إذا واحد أنت تواجه واحد يقولك أنا مت أنا فعندي أكبر فوز في العالم، أنا كسب صفقة فوالله ما تهزمه. عشان كذا هم يبغون يوخرون عن كتاب رب العالمين ها لا تنسى الفوز الكبير اللي أناس احترقوا، هم أولادهم وذرياتهم فأحمد الله عز وجل والله العظيم يا جماعة أني حمدت رب العالمين سجدت لله شكراً يوم رفع الخبيث ذاك يده الروسي اللي أصلاً والله ما درنا عنه والمؤمن لا يعني يتعلق قلبه بهذا والثاني حق الصين يرفعين والله أنك تفرح لأن الله إذا أراد أن ينصرك قطع عنك الأسباب شرح عبد المحسن أنا حقيقة يحزني كما أجزم أني يحزن كثير مشاهدين أن نقطع ونستأذنك في أن نختم هذه الحلقة على أمل أن تعطينا وعدا نكمل ما زال عندي محاول حقيقة خاصة فيما يتعلق بما يقوم به الجيش السوري الحر والجهاد فنرجو كرما منك أن تعيدنا بلقاء آخر والله هذا واجب وأسأل الله عز وجل ينصر بنا دينه بأجسادنا وأرواحنا وأموالنا وأنفسنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك الظالمين أم. أسأل الله أن يعجل بهلاك الظالمين أم. اللهم يا رب يا عظيم يا من بيده الدنيا والآخر أم. اغفر لنا ذنوبنا أم. وإصرافنا في أمرنا أم. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أم. اللهم يا رب عجل بنصر أحبتي والمسلمين في سوريا أم. وفي كل مكان أم. يا رب إن بشار وجنده لا يعجزونك صح. اللهم فعليك بهم الله. شكر الله لك دكتور عبد المحسن أم. محمد الأحمد الداعي الإسلامي وقد تحدثنا عن تأملات قرآنية على الأحداث السورية على أمل بإذن الله أن نستكمل معكم هذه التأملات القرانية فيما يخص الجيش السوري الحر وأعمالهم التي يقومون بها وكذلك واجب المسلمين إلى ذلك اللقاء الذي سيكون بإذن الله عن دكتور عبد المحسن نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته